نصبر نكاف خير ظنني ينسى كني فد طابوره ويوم الفرج منتظره نصبر نكاف خير ظن بيك الله يا جوابك جوابك ايه نصبرناك ما شاء الله ما شاء الله بيك الله بي نصبرناك في الصبر ويوم يا خاكر ميب صبر ويا من فارجم منتظر ناصبر لك يا سيدنا ايات يا طال اين بابير ما قد يقل ونين الباب حلق وين حي في شجواضي وادعى النخافيشه متيتمه شلونين العايش بغرفي يا يا علي قلبي شلونين العا ييشيب يا هجاع يا غاليكم دوم عايش يريد حظره ويوم فاجئ منتظرين اخبار منك با بارك الله فيك بيك الله يا علي السوداء نفترني يا علي السوداء يا علي والله بيك الله يا علي السوداء يا السوداء ان حاكم نفط قبره ينخدرني في الصبر ويوم الفرج من الصبر يوم <تسجيل> الفرج من الصبر نصبر نتفاق خادم وممنون سيد سعيد الفاسد يا فاهم جليل وراحم التجار والساعي يا طالب الباقي من حد يفرق ونين في حق معوق وين حق وإذا يظهر نخاو قيلشاء ميت شيء مقيل شلو النيل عايش شباب ربك يا حجع يا شيخ ضرب يا إحجاق يا رادي قلبي دوما مع شري الحسر ويوم الفارت من بارك الله بي بي قلات يا علي الونا بي قلات يا علي الونا نقبر نقف ع الظنة نقبر نقف ع الظنة بي قلات يا علي الونا اكل النفس الصبر يوم الفرج من صبره اليوم الفرج من صبره عزيزي لي نشته حراية بعد ماضين تصيح ورجوش الشفار داير يا وجهي يبيع كيف لا يا وجهك يبيع حب الله الزمان مايه اويل مايل وجهي حما قد شرايه اويل مايل وجهي حما شرعي الصوبة وجهي وجهت وما يا اليوم ويلة سيدي الصوبة وجهي وجهت وما يا وقفت وبسنت عرفت قهر ويا يوم فاضت من انثري اني اطيرنك باه سبك الله الله يقضي حوائجكم يصب علينا مننا هو الرضا علينا سبحانك غيرنك با ان شاك المصبر يا مشاكير Yomil paracnil salre Yomil paracil ni salre Nisbirnik Pahir vayne Yomanih Tinekir Tizgalih Mu في يوم الاكيق استعيش في قبر ما يا حياة الزنيت معي حما الظلم ما تهنوه فَافْقِ رَتْهِ اُتْهِرُ فَافْقِ لَكْ شَكْوَتْهُ مَاتَ النَّوَى فَافْقِ رَتْهِ صديقي الغريب شاب والغبره ايام الفاتنه يا رب ان اقدر انك فايل من يا معلم الله طرت الله في يا علي الوامة يا علي الوامة تصبرني خا... ينخاكل في الصبر ينخاكل في يوم القرج ننتظر تنیک رتف قلبم و م اچلی ہے و یرید ردی رجب يومم الا تشیق سفیق ربما عقومه يا حيتار الزمن ابن معي تحمى ما يفحي ردهه تيهو طار لا شكا وتنسى اماتني دهه و داير رفعات جاءت اثواته ابطات cua me hawa Ne خاكلني فالصبر خاكلني <تصفيق> فالصبر ولا من خوف كثير بير جاء الله كن يتبار يا بو حسين ايي بارنا نري سكت غيرك يا غالي شعدني ندبناك وحاشة تردني غيرك يا غالي شعدني ندبناك وحاشة تردني 's that chase you foray We are away for our array And nails to be fire اللهم في كل وقت قبره سبحانك سبحانك ربي تعال ان تا كت نفط قبره سبحانك سبحانك ويوم الفرج super nekpa ka bas super na يا بوحسي يا هي ظهر ما نريد ذكيت ظهر وغيرك يا خالش عدم ندفناك وحاشة تردني غير nazar nak ke ha shat tur Barakalloh feek. Zeh Allah ya aali. Zeh barakalloh feek. Na yusbir. Zeh خاكل بالصبر يوم الفرج من كبر يوم الفرج من كبر مصبر لا تقطع لطمارك الله التوسل ثم جاو من حد غير اللي يحبك تريق قدامي مين حكى الزمان يموت قدك ام ام حمي زمان يتمو اغسش الشعب هيا لتاك ملاذ الفاج لحظه فبه يا اغلى من هو. اي جفاف الدار يكيا هاي له معرفي بالدوم الشيء الله تكمل في الدار عائتك ملف وشفاك للكرم صفر ويوم الفارج منتظر أني أصبرني يظلم جاو بارك الله بي ديك البيك تعال الله بك قدس الله اعلى اسمك ان صبرني ان خاك يوم الفرج والصبر ام ام حاجه اللي حيبك كدري قدامي الزمان يدمو غصب يا لدارك ملاذي الفارج لأحبابي وغيرك يا علي من هل نديك بابي وغيرك يا علي اب سدارك يا عالم العرب الدميل شي قيتك مرفي وذاب كل الكرام تصوره يا азри ни асбирник би барак алла би саглатя ал ван насбир ни асба ни сафان я али сул ни асбир ни асба ни сафان я Inqaqid ni fad sabre Inqaqid ni sabre Yawman farash min sabre صاب عنك كتابت ما وس شتت ما الطاوات يا الحب فامالنا واه غايه في يا يوم النعود و تreifرايتني يا يوم النعود و تreifرايتني أرجع بي نقجي من زوري أرجع بركني جفيد من زوري أرجع بي نقجي من زوري أرجع طوبى لهن شين به الحضر ويامين ينسى <تصفيق> عنكنا بارك الله فيك تقلت يا علي ون لك mes globa газ And he исper Ski hakani Khad representatives Ik Schnee Ghe toy gu khani Espaesh أخليح الأنوي طين ضربتني يا الحبت أملنا وإيه انت غايتني يا يومين نقود وترف قاد تمذوره بالجوار وقفرك من فيد مذوره وقبرك من فيد مذوره ارجع من قاد تمذوره ونيش بالحضر ويوم الفأرج من الضر أن يطبرني تقاضي أجيرامك يا عامل جار اتن خيوط احد بشد همك ثورل هي غالب محتر هي عدار حشتري الدع هي علي اصيل وغال مخرب يا علمك شاع سعد خبرك او ما تقدر تنحر هي يوم الحر ضفارك في دانل عادل معروف او عل الخ اللي من بابار ما خوف كل ما اني ركن ها جبلادم يا ابو الصفوان نورك بالعرش ضوه اول للعالم صارت قدوه وف ابو لك من يا صال سعيد صال آدم العفو ما ضاع بتمكتو بتنقبلت أو يونس يا علي شاضا أو لن الحوت لتضعت أو لن خلال بقع نار المش عرافردد او من ربل شمس تنصاع هي حدر الى كرتك او نوح ساعه بسمكنا ده الرحمن حاولت امط قيم الاوطان الام نشى لاكل مخذار